ان يجعلنا واياكم في هذا المجلس المبارك وفي هذا البيت المبارك من بيوت الله اسال الله تعالى ان يجعلنا جميعا ممن تحفهم الملائكه وتغشاهم الرحمه ويذكرهم الله تعالى فيمن عنده كما اسال الله تعالى ان يجعل جائزتنا عند تفرقنا ان يقال لنا قوم مغفورا لكم واسال الله تعالى ان يجعل اجتماعنا هذا اجتماعا مرحوم لنا في اولادنا وبركه لنا في ارزاقنا وزياده لنا في ايماننا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 فاضل الله تعالى بين الليالي فجعل ليله القدر هي خير هي خير الليالي وهي أفضلها وجعل العباده فيها تعدل خيرا من 1000 شهر فاضل الله تعالى بين الرسل فجعل حبيبنا وسيدنا محمد صلى الله عليه وسلم هو أفضل الرسل وخاتم خاتم وسيد الاولياء وراس الاتقياء فاضل الله تعالى بين الاعمال فجعل بعض الاعمال افضل من بعض فاضل بين الازمان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 والتقوى خشية مستمرة خل الذنوب صغيرها وكبيرها ذاك التقى واصنع كماش فوق أرض الشوك يحذر ما يرى لا تحقرن صغيرة إن الجبال من الحصار التقوى هي الخوف من الجليل والعمل بالتنزيل والرضا بالقليل والاستعداد ليوم الرحيم سأل رجل أبا ذر رضي الله تعالى عنه قال يا أبا ذر نسمع عن التقوى فما هي التقوى؟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 أو في شيء من التقصير وسلم لي رمضان ثم قال وتسلمه مني متقبلا تقبل مني يا ربي شهر رمضان تسلمه مني متقبلا